أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبَصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِيبٍ 117. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 118. والنخل باسقعة لها طلع نضيد 119. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 119. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفرعون وإخوان لوط 111. وأصحاب الأيكة وقوم طبع 112. كل كذب الرسل فحق وعيد 113. أفعينا بالخلق الأود بل هم في لبس من خلق جديد 113. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 114. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 115. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 116. وجاءت سكرة الموت 124. ما كنت منه تحيد 125. في الصور ذلك يوم الوعيد 126. وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بغلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ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 112. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 113. ومن الليل فسبحوا أدبار السجود 114. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب 115. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم